الَّينَ ييتَرََّّقُونَ بِكُم فَإِن كَانَ لكُم فَدكُم مَِو اللهَّ قَالُ أَلَم نَكُم مَعَكُم وَإِن كََ لِكافِرينَ نَقبُ قَالُ أَلَم نَتَحُِْذَالَكُم وَنَم نَعكُم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 وذَٰلِذِ ذِي نَفْسٍ نَزَالِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا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 المنافقين في الدر في الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين